أعوذ بالله من الشيطان الوديم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم اكَرِمَ الرَّبُّهُمْ مُحْدَثًا إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعد فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 وما جعلناهم جسدا لا يحكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم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 119. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 119. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 110. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 111. لو أردنا أن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 حقيقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الاه زوا هذا الذي ينكر الالهاتكم وهم بذكر الرحمنهم كافر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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل مبين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 أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ مُقْصِرًا مِن أَقْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَ إَِّا السَّتهُم نَفحَةُم مِنْعَذاَابِ رَبِّكَ لَ يَقولُول النَّ يَ وَلَنا إِا كُا ظَالِمِين وَنَظَرُ المَوازين القِطَ يَوومِ القِيَامَةِ فَلَا تُغلَمُ نَفْسُل شَيْئ وَإِن كََ بِسقَالَ حَبَّة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يحشون ربهم بالغيب وهم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 ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إن لكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينطقون فَوْعَنكُم شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فاعلين. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْصَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنِفْلٍ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ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 إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلم وسخرنا معدام ودال جبالا يسبحن والطير وكننا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وللسليمان الريح عاصفة تجري بأمره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 نِيمَ السَّن يُضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عندنا وذكرى وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ فَلْيُقْبَلْ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن 117. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 118. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين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 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطروا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه لَهُ له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون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 126. <تصفيق> <تصفيق> إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 127. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 لا يعزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطو السماء أَكَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ لُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإِن تَولَ فَقُل آذًا تُكُم على صَوَ وَإِنْ أَدْر أَقَربٌ أَم بَعيدَّ تُ دُون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 من أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم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 وَنُقِرْمُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْنُوْا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْ إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعض علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج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 يا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من وإن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّ وَمَا لَا يَنفَعُ ذَلِكَ هُوَ الْوَلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لَمَن ضَرُّ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ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 فَالْصُرُ وَاللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَرُ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا 114. والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا 115. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 116. إن الله على كل شيء, شيء.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 يُعطَ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْقَوْنَ بِمَا فِي بُطُونِهِمُ الْغُلْبُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِن حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِن غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فيها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 سِوَىَ أَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أليم وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, للطائفين وَالْقَائِينَ وعذ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقيد ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطروا وطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تأوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من 119. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين.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 بيقيد اذكروا اسم الله علي يا طواف فف اذا وجبت جنوبها فقلوا منها واقرم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إلا الله لقوي عزيز الذين إن مكنا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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكلب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد فكأي من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 بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما علم دار ربك كالف سنه مما تعدون وكايم من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم عقدتها الي المصير قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أَلَا يَكُونُ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 ولا يزال الذين كفروا في مذية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عطيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم والالَّذينَ آممَنُوا وَعمِل الصَّالِ حَاتِ فِي جَنَّّاتٍ النَّعم والالَّذينَ كَفَو وَكَذبُوا بِآياتنَا فَوولئِكَ لَهُم عَدَابُم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 نَظَرِ وَيُلْجُنُ نَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيدَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الكبير. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَلَّا تَقَعَ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 لِكُمْ انَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له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 ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيد